يجمع اهتف ما في كوم حمية اهتف صيح من يعاوني على ربع نهني من بغى درب المراجل يمنعونه يمنعون جد صيحه احطها تسمعونه من يعاوي من هذا ربع الهدايا من ضلال و بعد ما راجل ينعونا المراجل ما تهيى هسوايا ود من عظم الواجد في سنونه ان بغت الشح درب الطيب عيا حل في مر نفسي للدم سويك كود من عظم نواجد في سنونا البغى الشح ضرب الطيب عيا حال في المرد نفسي. للم هنا. للم هنا. <تصفيق> <تصفيق> من ياوي من على ابو عين هليا من بغداد بر بالمراجع يمنونا من قلت احكيه كان باب الرزق منهم يقطع من الحوم الدانيه شفت الثلج فيا من بغداد بالشكى لا يبهتونا ما علي يهمل من قلت احكي كان بابر من الحوم الداليه شفت الجفيه من بغداد ربك لا يبهتنا يبهتنا يا, يا, يا, يا جبل عكيف ما فيكوم حمايه كيف صيا حما ضحى تسمع No